كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تَدْعُونَنَا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء لذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنو عننا فهل أنتم مغنو عننا من عذاب الله من شيء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 تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضابط الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.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 عباد اللي يضل عن سبيله قلت متتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سر وعلانية من قبل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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّونِ عَمَّتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَهُ وَجَلَبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنّهُن أضلّنَ كثيراً مِنَ الناس فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصاني فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحيمِ رَبَّنَا إِنِّي أسكنت من ذريتي بوادا غير ذر عن عند بيتك المحرّم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للنات ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب